اَهْلِكوا الشياطين بذكر محمد وآل محمد الله اكبر يا علي محمد القول ساعتك يا علي احمي لآتك يا علي القا ساعتك يا ليل أحمي الأرض لو أدعت الوليان تتولى للعي... <تصفيق> يا ليل قوة يا ليل ويا زنب ويا زنب وعشيها. يا ليل يا ليه يا طاهر يا مصارع يا ليه دولي يا طاهر لو ودعتني لو ودعتني بارك الله بي جيت و انا لالالودا اشمات طول وياك ساحه طول يالال مواذ اشمات طول وياك ساحه ما أميل مني البواجئ حتى لو تقمن واضي أحسين بس هل لي ليمي وما تشوف عيون دباچه صدقني يا ليال القها يا ريتك تورين خايف نشبح القدار وخاف فضل مكسور خاطي شي تحمل <سؤال> يا لي الرحام يا لي الله يا لي الرحام <سؤال> يا لي يا شاراك يا ظاهرن فاو ان تتولى يا لي اطول الساع يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي الاحمل اهاتك ما ودعت الوليان فتولأني العدوان طول يا ليد الوداق اش ما تقول وياك ما اميل من البواجي حتى لو احمد من البواجي حد شال الثقل ماضيه احسين بس هل يا لي وما تشوف عيون باتي صدقني يا علي على القهر يارب تكيد طول من أشباح القدر وخاف ضر مكسورة خاطئ يا لي الإرحم دلالي يا لي الغاعة أمالي يا لي ها <تصفيق> يا ذا الخوان تشوئن الله لي الطول ووداعتين يا مرسالاتي يا علي اهل العقيله زي يا نبي محروف خضري طولي ما واحد الشافعي ولا ستير يوصى الفتري لجن يا عليا لش بديك للقدر أمري دمع عشي بالجفين أو من يطال اصباح الحزين بطفال وعيون لم تحي والله والله ما يحتمل صبره يا لي الكافي ثوابه يعني يا لي الصبح اكيد فجر يا لي الكافي ثوابه يا لي الصبح كيف جعني بالون لي تتولاني تت... يا لي صوتك علي... صوتك بحض روحي يا علي الله والساعي والله جثني العبر اشلون وصيه هل مسيه مسيل سرب القط طلع للوداع فاطمه ريتك تشاهد بناتك غلي يا حامي الحميد يندبهن حسيان اسمغين كلهين فريد فزغف زغين ويا الولي تشوادعن وحايروا بلا جاي نسوان يا ولي احميهن لراح عنهن واليهن نسوان يا اي يا قبال داحل بي بانت جوال يا ليه يا ليه يا, يا, يا ليه دعتني يا الله يا يسوع النادي لك كلمه سكن لا حسين يا نبل يمه راح حد لهفت تشم هوت فوق اصي يحيي ورملة ويجاسم قاعدة تظفر جعودة ناشدة ما تقول الله؟ ارحام بليل الوالدة ولصدر قامت تضم شاوية يا ولد الشمع جسام شو صارت دمغ شاوية فأقدك مو بالحسبة أنت تتولى يا لي أطول ساعاته يا لي أطول ساعاته يا لي أطول ساعاته آه يا حال الرباء حننت نوگل بچی ہے اعین الله طیر الجنہائی فقی دی ہے يفين زلواد ترضع امني روحي الدور ثديها يا عقبي يا صار مجهن ابن هابنومت خاف في قامت تصدر رقبته وصاحت وفقدت وعيه شالي أشياء ابني سبح قلبي تقعود يا شا... يا <تصفيق> ديني نورك سبح ربي اجيت لهم عشان تشوى بالعباس أخوه اتحنتي وقاوت نجد خويا خويا بيشون باشي قل لي يا راعي يا تفيل الضغط ضعني للوقين يا هول يردي عباس انت اللي قليت ويا ابوه وأمنيت يا الأخو وبيت كفليت شلون لو أقعب شدت عباس دا قعد حاجيني عباس وينت خليني عباسي هيختيك يا عالشان تجو الله الله الله شلون لي لي على جودا حولها حاء دموع حجاب ام ساهر ولا شبيت واحر احسب الباكر ومي ريت ما قرب صباح باخيره حول هو متيئ للقلب وفجاب مصاب وغور بيتي باشه هو فج وعزتي باشه آه يا اهل الجل آه يا وداع الغنائم شم قلوب ودق زي, زي يوين بالحسرات ذاين بعد ساعة ربين قال حرايا يم صبح الوايب هايل بدور الساطعه لو تير همس ريع هاي بغدر السيوف مقطعه آه يا غدر الزمان وآه يا فقد الأطيب الله يتقبل عمانكم إن شاء الله أرى الله إليكم جميعا اسلام بي او زيج الوذني حسابي طلبوها من عند اللاله بتوسل بالامام الحسين وبامير المؤمنين بارك الله فيك لا تستعجلهم بالله شل <تصفيق> ذبي من اللي اجى و خايف سامحيل موت و ضلت عيوني تديري خلال أهل شوف أتهئني الدمي خلال صار مرحوم سيد عبد الزعسين الشرع من الله عليكم جميعا إسلام بيعني لو إسلام بيان فسمين خيل اخوم اميني ملك واللي مو غير سيد فاللي حاومني رجس وعا مو غير النبي يابكي كيف له لباوني ولير جارح بغي الغيث شالهم قلنا جام دفاني هيلي ثواب شلانبي يا لامي سي يا تخ بخفري تذكر اذكر, أذكر ذاك اليوم بلكت شويه اه, نتوجه آه ندار غور و درد حالين شلون من شار لولي يفاني يا ابو و جا وين يا قدت العقول شين هو ذاك عين وكيت عين العذر وشين هي قد ذاك ماع شلو أنبيا لضيغة في جسمي القابو وقام قرب يبي يومي الخشوع ويا خذل ما قضود بس فجوادين بسم يد نو في غير كل اكبر هو ادري من شر ماير ويبحالي ما والله عزا جاي جاري رغبي اولاب حابي شلان بيام نرجى الطيب يا даъа шайи лезбуви ва диъа мин شيء مغرور اذري وشاطيل بعاري جوى من يرات في رب يا ويامي بيامه لا يشيء من ألتي ويامي رب يا مولا يشيب من حنذلج مال ما ينفع ولا ينفع بني جلان بيامال كيف في الشيخ صبا ويا مي بيام هولاي من حين دال ما المال فاق وا الى ينفق بني ولان قد شفاق الضيبنا كيف اسوي عندي واسيفا اولى هم غير حب المرتضي خير العام عاش لنا يعوف نبداك المحيل نواخب وديح ماهر شار ما في او عندي وسجل لا علم غير حروف البغض تضيل غن عاشق لدميع حبني بذاك العلم الخالد واخذ وعدي حي ما هرشان هو صيد الليل حشاره راضين لا يحسير يا با شبي عير ما اظني شيعتي اغبي ريالا في العالم شيعتي صار مين حبى نحية لجلك يا إلهي بالشيم كل شقيت على حسابك تركت الخلق طرًا في هواكه وأيتمت العيال لكي أرى فلو قطعتني بالحب إربًا لما مال الفراد إلى سبا بسم الله إليك احدايا حبود غاب الله طيب في وراحتي عيالي سيبا يا قلهي فوق كذب اهلي وحرجاقنا شريات جميع النخ شي عيت ابدا مرض بيج حاج تج غشير حالي وشلون ف تبديتي صويبني طيحيت صوي من إصوى أراضي صويبني طيحيت من شريعت منك شيحيت بدم رقضيتي عادت غش بقيل يا مالش يغيت شو فحالو شو فحالك يا بديتي صاوي بوشي طاو ويبو بيو طيحيت مين ولياني وضيف لون هالليله يودوني ايوه ادعوني ايوه ادعوني هاللي على ايوه ادعوني ايوه ادع بارك الله بي يا ليلك ما تشعلني روحي باشي راحني روحي ويلي عاني بيه اشلان نهايه لي لديك عماني ينصايف وعدتي ويا امين جاغري وانها اليوم انكبا قل انا تصير هو يوم قهاريهم حبي يا نيل اويل <تصفيق> ما ضلت بعيوني وعيوني بعيوني. بعيوني, بعيوني بارك الله فيك ما ضلت بعيوني مشفت كل الدمعات اللي شفت كل من حزني والآهات امي نحيزني والآهات هاي اللي انايك بيجاو والمستاهل جاوب كيف بارك الله بك ايوه ادع رادي الله عليك واشب عني روحو مبكي رعان واليان وبيشلون ويلي يعاني في صوى يبجي ليلي أحلى أو أن زارح حكايته الصاوي يا ابو جايلي صوا انك با اكبى انا اكبى الصيل طيب وقا وعلي هاي امنيوي جاع ها مي ارجاع ويتغيرت يا مل مي احرب يا ويتموني ضاحاوي هيتموني ويت الله والله شاف راحا وي لا أبوي ولا أولي لا أبوي ولا, بوي ولا, يا ولا يا أولي المنشي همي المنشي همي هل ليه أنا أولي ما يريد جاوه ما يريد جاوه أما قايا صاريت يا البيض اما اني خا زيد شي لا وا طاين لاوي بعيد هات قلد السعريق لا هو في اليد بعيد اي عوفاني يعوف هواني يعوفني خواني يعوفني يعوفني يعوفني ما شاء الله هواني يعوفني لا عابش ولا احس مبا خير راحه صباحي اللي عليك بارك الله ب اسهر يا اللي نسيه ويا الطوي ليالي ليلي هو ايتوعي عي وحسي اصبحي ليلك يايده لاله ها ايام طويل يا حالي خلوني يا يا حالك يا حالك يا دوب اا اا تعرب جام معين يا اللون الشيخ دائم اطفال هيل على ويني لوحه ادعبه صعبا ويني لوحه ادعبه وهي لي وياك يا لي تقوم وين يا شتريك يبي اضم... يا ما اشرى وانا اللي شينه تشب احماك يا يا ظموني يا هيضم يا اخويا يا فويا ازيا نائب ابونا ما زيت يا عباس هاي اللي الي من شايف طلع يا زاهر يا اخو ليه الطارف جاي بيجني تري شايف خيدري ودايل عليه هو اثم عيني برضعه اي يا, يا يردوني ارويهم يا يردوني ارويهم يردوني يردوني ارويهم يردوني أرويهم هوي الماير لأي يبعي خياله وليل وموادح واجموعه وآه يا أخويا خياله وليل وموادح واجموعه يا أخويا بصركم نال مستهل أمامكم بصركم شنه بالعيل أخويا بكربل الليلة بالعيلة العيلة هاي اشتباه بالعيلة خياله لي الويم وادا وي أخويا هي يا على وليايا يا الله يا بصرك يا هلا يا خو يا وَي مَوْعَه وَي مَوْعَه هيا يا روليه وي موعَه وي جمعه واه يا وصلكم يا لولي الاخي يا لولي الاموال اوه مثل اللي هذا اللي كمان اصعد احسن اصعد احسن دولي ها مثل اني مدفيد ها شيخ ماني مدفيد ها مدفيد ها مدفيد ها شيل كتفارك هطاك قاعدك المستهد انطوني وياي الخايه على اوليه ويد موعه وها حياه حياله خايه على اوليه يا خو فصار كم شنب يا خويا كار من ذا عجيب انا ودموعي وا وصار كم شيء بيلعن لك لك يا خوي ابكار بلد ايه خي على وتش انت ما تعيد من يعز وصارت بي الصدر غاب ويتقيل لحسيا ابن أمي ضع نختك يا أخي ويتقيل لحسيا ابن أمي ضع نختك يا الله الشعين ذل عسكر وخلاي يا خويا ابكار بلال خيالوليه اخاي على ويد موحي واه يا الخيالوليه بصركم شده بالعيلة بصركم شده بالعيل بالعيل يا خوية بكربة يا خوية خيال أوليك خيال اللقطات ما تساعد فاحنا مجبورين انا حبيت اقول بخدمتكم هبه <تصفيق> <تصفيق> العاله يا خويا بكاء كربله يا لوليه خايه على مبارك الله شاعر اهل البيت ابو علي الناصري الله الناصر. وذا علم تشوفنك يا بو الايات خبر توديعني يا اللي يوثي الوصل كراح باسمك امين حذاعني ام كافي لواقي واديني ورجعي علي همت قول والشوق في ليا بالعيلي كل ابني هيا يرضى العباس كيف وانا قلبي احمر أخوي يا اخويا يا يا الضعال وانا قلبي احمر يا ويا رضى يا اخويا يا خاي اربلل خيالو يا الاولين اليوم فيه وجمع وا يا لا الله الله يضل بصوركم شيء يهبل اخي على اولي ال مواده حيد دمعي يجي اله ابطاق غيري جاءو كالفن هو يطارت الفجر قالني تشني رتحي الكل دا عيل موت بالحمه يا خويا يصيح حسم يا حليل ذي امتك تصبح يوم ويلتي افرغ الخيام اي يوم ويلتي ما تيازينا والله يا خويا الاذل ما ما زال والله يا يا الابو اتحمد خيل يخوي يبكر بلا هيا, يا هيا, هيا يا ما, شاء ما شاء الله ما شاء الله ودموعي خياله خايف والله شاف ويدمعي خالي خالي خالي, خالي يقول هاي بضاق لك الفن يا أمك الفن هوي الفجر باتي غنيتني ارتحي الكل يدا هيل موت بالحامي <تصفيق> يا خويا يصيح حزم <حسيم> غن حيال <تصفيق> ابنك تسبع يا اميلتي افرغي خيامك الا عذ مات يا زينك ما ذل والله يا أخو لا ذل وموت يا زيان ما ذل والله يا يا لاب ويتحامد يا أخو هيا لو هيا لو ليل, هيا لو ليل بارك الله فيك موعيد آه يا شيء بارك الله يا على اولي ال مواده ويد موعه هو يتقي لمو هينه اول بيني ذي لمو حرد ام وي وين نفي جدي يا حور الري عيد مثيل ويليان العند اشلون يتوفن الوادي وحيد ودام عتيب وحيد او دام عذب او يمشي العباس مين يم يا ابني ويطيح الوه يا اخويا ويمشي العباس مين يا ابني او يا الجمار يترك مدالي لا خويا يا بكار هيا على بارك الله فيك بعد بعد قصايد وراني هيا على بصوركم شي ما شاء الله الله على ولي يا الله ودمعي انت لي الجمر تمشي وخين جات زي نبي العبورا في دي الاسلام يا عيوني يا كافي الحور تزهرة فريد تغيب عن صبره من يا لول غاري حيت شي وما جاي اناظل من خات و تي اسكي تجيل علي جو كافلها تيرحل ويا يا خويا عور امنيروح كافل ترحل وياها يا يا هول اح شو اشكيله يا خويا بكى اربلا الله يشافي المرضى <تصفيق> ما شاء, ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا تبرد خي على اولي فديك رائعك توضعني يا ابو فاضي لي وعني تروك بياموه جاحت من فرقك وادعك باشري يا جيفني اللي باطل يبتع ويا قلبي ويا اللي باطل النوح يا جريح يسهد ويشتمدو بشر اللي يجروح قلبي المجروح يا مهنا ويا همي انساه يا اخويا قلبي المجروح يا مهنا ويا همي يا اي نزيف وانهدام حالي يخو يبكى البلد بارك الله بك ما شاء الله فيت خيالك ان شاء الله يا كل ليله والخيه على اولي الخوف قال لي هي انت بشار بي وبخناي وباعثير اغرقني بجودي وجيبل اللي يضيع عاد الماء الناس في عيون والناس في عيون اللي ياله تواهولك عفليك وفاي بس ال وحده يضريني يسرتي ويمنا قطعت يسرتي ويمنا للعيون يحسين افديها بعمرك فداه يا اخويا للعيون يحسين افديها بعمرك فداه يا اخو ولازم اوفي لك يا علا وليه خادم خادم أقرأ لك بيه تبوذي أدت وتلقم خادم خادم خادم خادم اللعيوني حسياً أفديها بعمرة فداه يا خويا اللعيوني حسياً أفديها بعمرة فداه يا خويا اخو لازم ودينا يا خويا بكر بلال اللي انا وشي يا وليه ودموعي واه طفل الرضيع هاي القصيده ان طلبوها مني بعدين ان شاء الله ابو امل طريط والنزله مصرع نقار في المياه اللي طلبوها امات الشباب يا مذبوح يا مذبوح يا بعد امك يا ما يا مذبوح, يا مذبوح, يا مذبوح, يا مذبوح يا بعد أم... شده بال المهت خالي شده بال ما شده بال ما شاء الله يا عبده ما يا عبدا والله تمسي عد شهور كنت بأمل وعدت تمرق واقول للي قلبي سرور الخاطر يوفره والا ابو يا ابني من ربي دليلي للغتلي وسبح والله ابو من ربي دليلي للغتلي وسبح استجاب الداع و جلباري وغذا جمعن فرح وعيد الجايتك وانت وعيد الجايتك واتنا نضار صبح يوم سايش بقى يا وردة ومن عطر جدك كنت علم دي اشي يا بدر الليل نورت ليالي يا صبحي و ب الامل صابح اعين ما يا هود غالبني من جراح الى جروح الى جروح قلوب جروح قلب واسع قلوب المهد خالي كده بالي يا بعد امك يا مذبوح يا بعد امك يا مذبوح يا مذبوح يا مذبوح يا مذبوح يا بعد با شده بال المهت خالي شده شده بالي شده بالي المهت خالي يا بعد امك شنت لعات بعيوني سهر كافي بعد نامي تقولي شلو ننام الليالي وعوفا زهرة أيامي إذا فزي وبش السلوة إذا فزي بك السلوة أشوب, أشوب قد دمعة علامي كنت مني السحر نقوم أن تنجي في أقضامي لك يا عبد الله زماني البيت داد حليبك ناشف بصدري لهي بمشاب دك الظام حليبك ناشف بصدري لهي بمشاب دك الظام خذوك ما يرونك رجاع تسيمن حرك دامي صحيت يا ولي من شفتك ذبي حير مر مجدامي يا مسبوح يا مسبوح يا, يا دم چبديه يا مسبوح يا مسبوح يا دم تبدئ شده بالي خالي شده, بالي شده يا مهد خالي يا يا مذبوح يا مذبوح يا مذبوح شده بالي خالي بارك الله به شده ايه يا الله الله يا عابد الله القمك شط لا كن ظنوا لزم خالي ورايل را فذكرنا يا ولي يد الخلق الهات نام برا حاج جهنم السهر يا وحرام ان كان ناما الوني ويل مهاد خالي الوني ويل مهاد خالي كنت بغلوه الزمن لو انهدك تمر لحظه يا ضيع عيني اخوفا تفز منامك وتبكي صوتك يا ابن سمع الله قلب جبريل جدم يبني إليك يا سيئ الويت الله وإلي روح وإلي روح حنين عليك إلي روح إلي روح حنين عليك لروح حنين عليك شده بالي خالي شده بالي يا بعد بلا جواب بارك الله بارك الله عسا هنشلتي مين لرماك إذ بالمنحر خصمي جدك الهادي شقول ب ساعه المحشا النبي يا ولي عي دمعك النبي يا صابك تفكر يا وليي وابوك يا صاحي وخاط في العسكة قالهم هلق في العطشة شير دي سويها قالهم هلق في العطشة وشب دمني العطش يصحى الشر بثمان مائة تسعون رضيقي و امجتنا ف و مري ورا ربي هم ما الذر صخر ليل ورالحي يذوب الصخر يتسار على النوح على النوح الذي بروحي على النوح على النوح على الذي بروحي شد اهبال المهد خالي <تصفيق> يا بالي يا بعده صا والايش وعني يا ليلى تلا صار الا عنواني يا ليلى تلا جاوب جاوبني صار الا عنواني يا ليلى تلا صار الأسع عنواني ماذا سوى النات والغم والدمعة محزونة تنكي ذاتي تسكب يوم الأشجان تسكب يوم الأشجان صار الأسع صار الأسع عنواني يا ليلة الأحضان صار الأسع عنواني صار مرحوم أبو أمل الرباعي يا ليلة اينه يا رهنو قدامك فالصبح يطفي الشمع في قجلي من اجل الباب مو باب العشر يا صار صار الاصح يا ليله الاحزان لم تبقى غير الليلة فالصبح بدء الصولي على أشرف الملي رمز العنى والشان صار الأسى صار الألال يا ليلة الأحزان قومي لا توديحي راس السيف والطل المقطوعي وامن يا مخثر النسوان صار الاساس يا ليلته قومي الى العباسي هل مراهق الاحساسي قاعده بين الارجاشي يا بقافه وقاد صار الاسا صبح حر داعي شر من الاقادي تسري غصن الراس وللمور سيب طار صار ايصع عنواني يا صبح الرداء يشرق منا الأعادي تسرق غصنا الرسول المريق سبط الرسول الثاني ليل الأسى زينب هل أشر منه أصحاب اذ خضر الحوار يساب في محافل الطغاني في ضم القاسم يا رملة واستوفي منه قبول فليبقى هذه الليله يا رملة في وجداني ليلكومي الليل اكبر وابكي هيدا معان احمر فالصبح يوم زيرو بالشعر ليل فارس المطحاني اليوم ما يبدل قاسم بدران بينورن لكن غداً فالظالم يردي فخر الشبان جرح الحسين المؤلم مصباح عقل المسلم منه الإبا يستلهي فهو أصل الإيمان السبطو يا بطش وعل قال ناس ما يقول هي هاتمن هاي هاتمن هي هات هي هات لم يركن للعدوان لم يركن للعدوان آنا ابن الفارو عال وادي من طيره انا ابن الشيء هدل بالبي أنا ابني البتولي الزهر يا شيح علم صاب الجرالي بالله والسولي علم صاب الجرالي بالله والسولي هو سوني يبلطكم ويدمعوا الناح انا الذئب حت مني اللي فهم ما اذبور انا اللي ثلاث ايام مظلم ومن لذئ الذل ماي طيب وا سوني لطمكم والدمع ويننا انا الباب عت مني القبه اضرب انا لي ثلاث ايام مظلمه بروحي وامي وميت لذي ظلمايا يحرموني أنا السيء اللي بني وحارح التربة قطرة ورقبة وراسة ارتفع الزن بالمفلة وابتقى الطعشب دي الحطشان يا شيء اتشرب الماء يذكروني يا شيء اتشرب آهن السر اللي بني واني حترب قطع ورق بتي وراسي يرتفع الزع بالامثله اللي تقطع كبدي لقيت شا يا شيق شرب الماء يذكروني يا شيق أنا, يبت من دم انا اللي شي ابي تامن دام ما خضبوها انا اللي جبه تبحجر صابوها انا بين الخيول الاطفال شحدوها أنا البي الخيول أطفال سيحدوها وأنا بلا ذنب يعشي عظي الموني وأنا بلا ذنب يعشي أنا الشيبت من دم خضبوها وأنا اللي جبيهت بحجر صابوها وأنا اللي بي الخيول أقفال سيحدوها وأنا بلا ذني بياشي أظلموني وأنا بلا ذني بياشي انا الشييب سي اش ما يرجع على صدري انا الشييب سي اش حزن حري يا فرج الله انا اللي خفت جسمي على صدري جسم شي ابي انا اللي خفت جسمي على صدري جمشي بيتي بكف ويده يحدنا فرح رفسني برجل حين لسال متامري رفسني برجل حين انسى تحبوني نادوا حسين أنا لشبتي الشمر قاعد على صدري لذا مشي أبيتي بشفة وغيدة يحيث نحر رفتني في رجل حيني لسلامت أمري إن عدو وحسين لن يتحبوني إن عدو وحسين شعتي مهما شرفتم عذماء فانذكروني شعتي مهما شرفتوا عذماء فانذكروني ها او سمعتم بي غريب ها او شهيد الزمان فانا السبط الذي ما غير جرم من قتلوني هو بجور ده الخاين بعده قتل عمدا ساحقوني ليتكم في يوم عاشوره جميعا تنظروني كيف اذ لطفلي فأبوا أن يرحموني وحسين وحسين من الشيطان الرجيم الدعاء ترى الى من بعد المجلس يعني بارك الله بكم الله يتقبل عمالكم الله يوفقكم ان شاء الله جزاكم الله خير جماعة يردون الدعاء انا بخدمتكم انا انا ودي اجبياكم اهما هوس بس الجماعة يردون الدعاء صلوا على محمد وآل محمد موفقين مأجورين إن شاء الله بارك الله بكم جزاكم الله خير ما قصرتوا ساعون سلطنتوا بارك الله بكم الله يوفقكم جزاكم الله خير اتوجهوا إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ليله الجمعه وليله العاشر من المحرم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله يا الله يا الله وعن الشعب العراقي والفلسطيني والاخوة المؤمنين المسلمين المجاهدين في كل مكان إلهي نقسم عليك بهذه الليلة ليلة الجمعة وليلة العاشر من المحرم أن تعجل فرج امام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله اللهم اجعلنا من انصاري ومن المستشهدين بين يديه يا الله إلهي أرزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعتهم بهلاك الطغاة لحق محمد وآل الطاهرين يا الله إلهي لا تحرمنا زيارة الحسين إلهي أرزقنا في الآخرة شفاعة الحسين يا الله يا الله يا الله من اوصاني بالدعاء اللهم اطب حوائجهم شافي مرضاهم اد ديونهم ويسر امورهم اجعل عواقب امورهم الى خير يا الله الهي شاف مرضانا بمرض كربلاء زين العابدين لا سيما المنظورين البسهم ثوب الصحه والعافيه عاجلا يا الله إلهي فرج عن كل سجين وأسير بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله يا الله لا سيما أقواننا في الحراب فرج عنهم فرجا عاجلا يا الله يا الله وعن كل سجين من المؤمنين إلهي تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والباذرين بأحسن قبولك يا الله أحفظ علمائنا الربانين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيماية الله السيد الخامنين وإلى أرواح مواتكم شعة أمير المؤمنين أرواح خدمة الحسين الشهداء العلماء لا سيما إلى روح الإمام, الإمام الخمين والشهيدين الصدرين أنا بعدين خلاف الفاتحة أبدأ فتزيارة مختصة بالإمام الحسين الفاتحة مع الصلوات الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم بنولى الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أب القضل العباس وعلى ابن عمك وسفيرك مسلم بن عقير وعلى أختك الحوراء زينب الكبرة أم المصائب وعلى المستشهدين بين يدي الجميع ورحمة الله وبركاته